فقال فرعون إذا باع رجل من رجل عينا ثم اتدع البائع أنه باع ما لم يملك اشترى منه سيارة ثم قال له هذه السيارة أنه لم أملك باعتك هذه السيارة ولم أملك والنو الآن ملكه فأقام بينا بما اتعاه يعني أقام بينا عن نو لما باع حين باع ما كان يملك لما باع حين باع ما كان يملك فينظر إن قال البائع حين البائع بيعتك هذه العين وهي ملكي أو أقر أنه يملك السمن لم تسمع دعوان ولا بينته لأنه كذبه بإقرار سابق فإن قال باحتنا البيع بيعتك هذه العين وهي ملكي أو أقر أنه يملك الثمن لم تسمع تعوان الثمان غير موجود هنا الآن ولا بينته لأنه كذبه بإقرار السابق لما أقر أنه يملك الثمن هذا تجديد وإن قال بيعتك وأطلق قال إنه شبعي تسمع دعوه وبينته لأنه يكون الحق أنه يكون قد باع ما لم يملك وتكون, وتكون هنا الدعوة دعوة صحيح مسألة وإن غصب من رجل طعاما فللمالك أن يضمن الاكل لأنه أتلف غصب طعاما لعنه فأكله إن غصب من رجل طعاما وأطعمه آخر فللمالك أن يضمن الآكل طبعا هذه المسألة لو سألتكم هذه المسألة بتنزل تحت أمر عام ما هو؟ هذه المسألة توصيف عام زيت غصب طعاما من امر وأطعمه لعبيد هذه تنزل تحت وصف عام ما هو؟ ثلاث الاحكام جيد لكن في امر آخر ينصب عليه عندي غاصب وعندي اكل عندي غاصب وعندي اكل غصب راجل طعام او اطعامه اخر فللمالك ان يضمن الاكل لانه اتلفه او ان يضمن الغاصب لانه ولانه هو سبب تلف الاكل فينضمن المالك الاكل فانه يضمن كما كانت تلف اما في مسائل لا شو اريد منكم التوصيف فقط توصيف عندي غاصب عندي أشن. عندي غاصب وعندي قال لا يضمن الأكل ولا يضمن الغفظ توصيف الاثنين ايش ايش توصيف الاثنين انا ما قلت هو قاسم نعم قاسم باتفاق بانه بان هناك عندنا المتسبب والمباشر والمباشر عند القصاص لما كان الحق بين الاثنين فإن المطلوب منه لو ان يجعل الغاصب لانه الاصل في اتلاف مال المقصود منه بغصبه الغاصب والآكل هو المباشر فإن قلنا أنه يضمن الآكل بأعلى قيمة من حيث وقت أن أخذه من الغاصب كان بخمسة ألاف وعند الآكل صارت سبعة أو ضمنه بسبعة ألاف وله أن يضمن الغاصب نعم له أن يضمن الغصب طب لو ضمن الآكل فهل الآكد يرجع على على الغاصد له حالات حالة لا كلامة فيها علم أنه مغصوب وأكله هذا خلاص انتهى الموضوع لا يرجع له بحالة الأحوال حالة ثانية أنه لا يعلم فإن كان لا يعلم فيرجع إليه في القديم، وهذا الراجع لدني أدين الله به غبي، غبي، غبي خالي بقى رأت ايب الشيء هبعين خالص باين أمامك انه سايس اي بناحق تاني شبه سايس كان باين أمامك وبي مر قلت من الفقه أن تعتبل لأخطاء الأخرين مش إن أنت أصلا فيها أكد أنت مش ماشي مع حمامة حبيبا ماشي مش مش كفر لا إله إزان الله فاختنق من الفهم الضخيخ الذي يتقع فيه ايوه هما غلطوا وانت شين غلطوا بتاعهم هو افضل تعبير تفهمه في هذا الباب المسبب ينزل المنزل ماشي صحيح ممتاز ممتاز مثلا نقول هنا الآن إن لم يعلم في القديم قال يرجع يعني هو الآن غره أعطاه المغصوب وما قال له المغصوب سأكله إن كما قال علماء في القديم قال يرجع لأنه غره وأطعمه إياه على أن لا يضمن ولا تغير به والأصل في التغير أنه يرجع إلى من غره كالذي يعني زواله امرأة ويعلم بما فيها من عيب ولم يذكره المهر كاملا لكنه يرجع على من غره بها ونمي به الله وفي الجديد يعتمدونه الجديد ففي الجديد لا يرجع عليه هو لا صح لأن التلف حصل بديه فلم يرجع فلم يرجع بما ضمنه على غير الحق أنا أدين الله بالقديم لا بالجديد وإن كان المعتمد في المذهب هو جديد ولا يدين الله بالقديم لأن الحق أنه غره غره بذلك قدم له الطعام على أنه بهذا الطعام والطعام هو أصالة قد رصبه صار المال التضميم للغاصب بناه يضمنهم قيمة الطعام أكثر ما كانت من حين الغضب إلى حين الثلاث قال للغاصب أنا أرجع على الأكل بقيمة الطعام من حين صبضه إلى أكل أكتفه أيضا في أنظر لكن الأول أبين أنني الله أرجح القديم للمعتمد وأنه يرجع على الغاصب يرجع على الغاصب لأنه غره بهذا الطعام اما الشافعيه الوجه, الوجه الجديد هو ايش وجه جديد لا نقول التغريب ينظر الى المباشره فياخذ بالظاهر ولا يرجع للاصول الشافعيه على اساس القصد بالظاهر نعم هل القاصب ان يرجع على الاكل على الاكل بقيمه الطعام لو غ... لو ضمم يعني ان قصدوا الى دفع إن علم الآكل أنه مغصوب رجع عليه الغاصم لماذا لأنه أكله مغصوباً وقال أنه مغصوب قولاً واحداً لأنه راضيه بوجوب الضمان عليه وإن لم يعلم الآكل أنه مغصوب فإن قال الغاصم كله فولي أو ملكي لم يرجع على الآكل قولاً واحداً لأنه أقرد أن المدعى ظلمه او المدعىء المدعى, المدعى ظلما لا يرجع على غير على غير من ظلما وان قدمه الى اي وثاكه فهو عليه قولا يا نسال نور الغاصب قاله كله كله انه ملكي كله فانه لي لم يرجع على الاكل قولا واحدا هو الذي اباح له الاكل وقال ملك لي قال وإن قدمه إليه وساكد فهل يرجع عليه في قولة القديم لا يرجع عليه في الجديد يرجع عليه وقال لما قدمه إليه وهدت لك هذا الطعام قال شيخ أبو حامد لن يرجع عليه قول رحدة بأنه تحت قولي وهبت لك هذا الطعام أنه ملكه ملكه إياه يعني وأنه يملكه إياه بلا عوض يعني الهباء ملك بلا عوض وأنه ندعي له ظلمه بيرجع على غير من ظلمه قال فرع وإن غصب طعاما الطعامه الغاصب المخصوب منه يعني تيد غصب طعاما من عمه ثم بعث إليه برسالة فدعاه إلى الطعام ليلا فقدم له الطعام الذي غصبه منه فإن غصب طعاما فأطعمه الغاصب المرصوب منه فإن المرصوب منه أنه طعامه ثم أكله برئ الغاصب من ضمانه مريء الغاصب من, طو... من ضمانه لأنه أتلف ماله وإن لم يعلم أنه طعامه ففي قولاه أحدهما يبرأ الغاصب من ضمانه وهذا قال أبو حنيفة لأنه أتلف مال نفسه الثاني لا يبرأ لأنه لم يرده إليه ردا تاما لما عندنا سورتان زيد غصب مال عمر ثم داع عمرا ليأكله داع عمرا إلى طعام فقدم عليه طعامه الذي غصبه منه عادلها سورتان السورة الأولى علم أنه طعامه إذا علم أنه طعام بريت الحالة لا يعلم أنه طعام وقدمه إليه ما يعلم أنه طعام وقدمه إليه صفيه فولان ضحك هما حامد على وجهين لا قولي احدهما يبرئ الغاصب من ضمانه وهذا قال ابو حنيفه حدث مباشره في الاتلاف بصاحب المال فقد اكل فماله بنفسه وهذا ظلم بين حقا لأن أقل ما فيه التغرير هو ما أعلمه أن هذا ماذا؟ الطعامه الثاني لا يبرأ لما مع رد إليه بأن أكله قلنا لم يبرأ لأنه لم يرد له ردا تأمن وقد نقول بالردحان الثاني بأنه يكون لصاحب الطعام مأرب آخر غير الأكل أن يكون لصاحب الطعام مأرب أن يكون لصاحب الطعام مأرب آخر غير الأكل يكون سببا في اتلاف مالي بغير في اعراض ما فيكون هذا هذا ظاهر جدا على أن الضمان واجب عليه طيب ناخذ ناخذ عند هذه المسألة باب يعني في تشير عليكم من باب التطبيق في هذه المسائل لكن لا لا يكون انخفاض نفسي خطير يعني مثلا مساله رضاع الكبير مساله رضاع الكبير نعم مساله الكبير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا في الحولين وقال لا رضاع إلا مجع ما أنبت اللحمة وأنشث العظم نعم يحرم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولا أبي حزيفة قال لمرأة سالم أرضعي يحرم عليك أرضعي هو هو. أرضعي يحرم عليك قلنا شوفه خاصه الآن في سالم حتى أن الجمهور حملوها على سالم خصيصا بعين سالم قلنا الأحكام لا تكون على الأعيان الأحكام لا تكون على الأعيان ولكن الصحيح أن نقول بأنه من كان في حال سالم أخذ حكم سالم طيب هو يخصص... يخصص العام؟ نعم يخصصه او قال ارضعي خصصت لا رضع الا من المجاعة لا رضع الا في الحولين خصصت لكن ليست خصصة في نفسه فتعمم على من كان في مثله في حالي ما لكم الاشعار ما لكم الاشعار ولا ما لكم الاشعار يعني ما ما لكم وما انا أنا وتضايج جدا لما الأخ يقول لي الإشعار لم يأتني ما لكم للإشعار أنت أنت المدود تحفظ وقت الدرس وتدخل قبل حتى تدخل الدرس ما لك وللإشعار أصلا ما معنى أن أنت أصلا بتنتظر إشعار هذا في شيء من الإمهال أصلا من الإهمال أيضا يعني معنى أن المسألة عندك أنك تريد إشعار أنت مهم للدرس الآن انت المفروض اصلا كيانك كله متوقف على ان تذهب الى الدرس وتخذر فيه كيف لم يأتيني شعار؟ إيش... هذه زنب اقبع يعني هذا عذر اقبع من زنب معنى ذلك انك اصلا لا تنتبه إلا زنبهوك ها تطويت ها, ها تطويت والله والله تطويت الله المستعى طيب أنا قلت, انا قلت كنت انا في حلقة ستة ونص ايش يا, يا رفيخ ما قال لك درك ايو خلي بقى اسرع لكن نتابع من المصريح كيف ستة ونص انا خلاصة ذات الدرس. سوقه ذات. نعم. الله المباعد. يا رفيق هذا تفريط يا رفيق وهذا اهمال يا رفيق. انا والله غير راضي هذا. هذا تفريط و يا رفيق. هذا باهر الجزائر الله فقط كرامه اهل الجزائر اللي نلقى من اهل الجزائر ما على ضيق في يا رب الله لنا جميعا حي هذا باهر الجزائر جميعا طيب صوره الحج صورة الحج مدنية. صوره, الحج صورة الحج مدنيه ممكن اتذكر منكم واحنا درسنا علوم القران فرق بين, بين بين المدني والمكي افرق بين المدني والمكي الضرر المكنون قال لك كيف كيف لك الاشعار ولا كيف يجي الاشعار ها ما الفارق المكي والقرآن المدني ثلاث السلفي قضى على مهمة ابن الزار جزا الله خير القرآن المدني ما كان بعد الهجة وهذا الصحيح والمكي ما كان قبل الهجة ورفيق الجزائري ايضا قال ذلك المكي ما كان قبل الهجة جزاكم الله خير الحج كله احكام قرأ القراء المدني عليه اصابع القراء المدني المدني عليها ظهر قال بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس تقوا ربكم ان زلزال الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضاعها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى لكن اكيد الله ضريجه قال في قوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا ناس الناس هنا عمم الله تعالى في الخطاب وهذا التعميم للدعوه الى التوحيد والدعوه الى الايمان والتخويف والارعاب لما سيحدث يوم القيامه من ذوابع قطعه قال الله تعالى يا ايها الناس جميعا يا أيها الناس اتخذ فيه أهل الإيمان وأهل الكفرات يا أيها الناس اتقوا ربكم التقوى عدم التجاوز والتقوى كما قال عليه وغيره العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله والكف على المعصاة الله بنور على نور من الله يخشى عقاب الله يا يونس تقرب بكم هنا شو ناسة بقال يا يونس تقرب بكم العقاب على الألهية وأنهم صرفوا العبادة بغير الله والشرك والكفري قال يا ناس تقو ربكم لأن المسألة مثالة الذي خ... الل... تقو ربكم الذي خلقكم ورسقكم وأحياكم وهذه أيضا فيها العلاقة بين الالهية والربوية من التلازم الوثيق والتضمن أيضا يا أيها الناس تقو ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن ذلك الساعة ويذكر بذلك القيامة وما في القيامة من أهوال ستحدث اشتاد بالكربة من الخضوة وترى يعني أحوال ولاست عرصة واحدة على صوت وفي كل, حول وفي كل حال يحشر المتكبرون كالذر تقريعا وتوبيخا عدت الشمس من الرؤوس قد رميل فيلجم المرء بالعرق الجمن لذلك قال ان نزلت لك الساعه شيء عظيم يحشرون حفاثا عراسا غرلا إلى ربهم مهرورين ومسرعين ويشتد كربهم جدا حتى يستشفعون بجميع الأنبياء وما من نبي إلا من خوفه يقول نفسي نفسي ويحيل على غيري إن زلسلة أستعت شيء عظيم يوم ترونها يوم ترونها تذل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل لحملها وترى الناس سكارة ومهون بسكارة لكن عذاب الله شديد هذا تصوير مريغ جدا لبيان ما يحدث يوم القيامة حتى أنه من الشدة واللأواء والمشقة قال الله بيّن الله على ما يحدث بين الأباء والأبناء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه والصاحبتي وبنيه لكل امرين يوم اذن منهم شأن يغنيه تأتي الام لابنها فتقول اي بني ألم يكن لك بطني وعاء اي بني ألم يكن لك حجري وطاء اي بني ألم يكن لك ثدي ثقاء اي بني أحتاج منك لحسنة فأقول إليك عني فإني أحوج إليها منك وتعلمون الشفقة بين الأب وابنه والأم وابنها ومع ذلك الكل يفر من الكل الأخلاء يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتفين قال يوم أترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة لكن عذاب الله شديد الأمر يذهب باللب وبالعقل الأمر فوق ذلك لما قالت عيشة رضي الله عنه وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاتا عراتا قال نعم حفاة عراتا غرلا فقالت يا رسول الله أوينظر بعضهم إلى بعد قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة السبين الله جل في علاقة عرصتي يوم القيامة يأمر ببعث النار حين يضج الجميع فيقول آدم عليه السلام نبيك وسعديك والخضر بيديك فأقول لبعث ساحة النار يقول وما بعث النار يا رب العالمين فيقول من كل ألف حتى اشتدت كرب المؤمنين في ذلك لما سمعوا أنه نبيل أمين حتى باين لهم أنهم, أنهم أكثر الأمم دخول الجنة وأنهم في الناس كالشعر البيضاء في الثور الأسود او الشعر السولاء في الشرق الثوب الابيض يوم ترونها تذهل كل مردعة عما ارضعت عم. يوم ترونها تذهل كل مردعة عما ارضعت عم. وتضع كل ذات حمل حملها ولكن العقود ذهبت من اسماء بل بل من شده هول ما هم فيه وترى الناس صقارة وما هم بصقارة ولكن عذاب الله شديد حينما يأمر الله بالكدم بالنار يؤتى بجهنم الله مسلم سلم, سلم, سلم يا رب يؤتى بجهنم لها سبعون زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يؤتى بجهنم لها سبعون زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها نحوال يوم القيامة أن يذبح الموت وهذه أعظم أعظم نكاية في أهل الكفر أن يذبح الموت بين بين أهل الجنة و بين أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتبر الموت على أهل وينادى في أهل النار, النار. فيشعى إبونا ينظرون وينادى في أهل الجنة فيشعى إبونا ينظرون فيقال يا النار خلوط من موت يا أهل الجنة خلوط من ما ساعد أهل الجنة بسما ساعدوا بذلك ومن ابتأثا يأ... و... و... و... النار لست مبتأثوا بذلك طال خلوط بلا موت أهوال يوم القيامة عظيمة جثة لذلك قال الله جلاله وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد الذي يحدث يوم القيامة تتناسب النجوم تتخطاقت الشمس والقمر مكوران كما تبدل الأرض واله الارض والسماوات وفرزوا لله الواحد القهار قال ومن الناس من يجادل في الله غير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس مع هذه الآيات العظيمه ومع ومع معلوميه هذا هذه العقوبه الوخيمه ومن الناس من يجادروا في الله بغير النفاق والشقاب يجادرون في الله بغير علم وصف الله وصفا دقيقا قالها من الناس يجادلوا بالله بغير العلم ويتبع كل شيطان المليد حقا المثالة ليست اتباع الشيطان المليد فقط بل هي اتباع الهواء المقصد لذلك انه انه يتبع هواء انه في الاصل يتبع هواء واتباع الهواء في الردى لا الاستقامه ولا بل الهلكه ومن الناس من يجادل في نائب خير علم ويتبع كل شيطان مريض وهذه ادرا ايضا ان العلم نجا واذن ان شاء الله رد ان فجادل بالعلم هذه مجادله في وَلَا يكون مَزْمُومًا أَنْ تَرْبِي بِعَلْمِ الْحَوَالِ فَلْيَكُونُ مَمْدُوحًا نعم نقف عند هذه الآية الفات من عظيم رحمة الله بعبادي أنه ينذرهم ما يحدث يوم القيامة كل جدال بالباطن ابقش ابقش الجنه مهرها جدا ما رايت مثل جنته نام طالبها ما الاجره نام هربه الى صحيح البخاري